فاننا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم ونقر في الارحام ما انا شاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلا لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى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 وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن أن ناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله لو في الدنيا خزي ونذيقوا يوم القيامة عذاب الحريق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 فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ عَلْ يُغْهِبَنَّ كَيْدُهُمْ مَا يَغِيظُ وَكَذَلِكَ أَنزَلَ آيات آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِـيْنَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ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 إن الله يفعل ما يشاء هذا لخصمان اخصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصر به ما في بطونهم والجنود ولهم مقامع من حديد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 وهدؤوا إلى الطيب من القول وهدؤوا إلى سرّات الحميد إن الذين كفروا أصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذق من عذاب أليم وَإِذْ بَوَأْنَاهُ لِإِبْرَاهِيمَ مَا كَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِشَيْءٍ بي وَطَاهِرٌ بَيْتٍ وَطَاهِرٌ بَيْتٌ لِلْطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْرُّكَعِ السُّجُولِ وَأَذْنٍ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عميق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 وأحلت لكم الأنعم إلا ما يتنع عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول زور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي, تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب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 أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع, لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله كثيرا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 وأصحاب مدينه وكذب موسى فامليت للكافرين ثم خذتهم فكيف كان نكيل فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على غلوشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذأن يسمعون بها؟ فإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ أُمَّةً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ قُلْ يَا أَيُّهَا الناس إنما أنا لك نذير مبين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 وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَرِزْقُهُمْ الله اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الرَّزَّاقُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ دَخَلُهَا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عاقب بمثل ما عُوقِبَ بِالنَّسْخِ مَا أُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَا عُصْرَ لَهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ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 إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله هسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانه وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلع عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يصطون بالذين يتلون عليهم آياتنا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 يا أيها الذين آمنوا ركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا خيرا لعلكم تفنحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج من لتابيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس